إيش أنا أسيلةها كثيرة بحاول أخذ يعني ما صحت حديث عمرة في رمضان تعدل حجتا هذا حديث صحيح هو البخاري بس البخاري لابد تعدل حجتا معي طيب هذا حاجة من عندي بقى هل اللي ده يغني عن الحج لا لا يغني عن الحج لإن الحديث هو تعدل حجتا معي داخل في باب الجذاء وليس الإجذاء. وانا زمان سلفت تقريبا تكلمت في المسألة دي وطولت شوي. الفرق بين الجزاء والإجذاء يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال من قرأ لما قال من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأ القراء القرآن كله. طب واحد قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات هل تساوي هل يتساوى هذا القارئ مع رجل قرأ القرآن من الفتح إلى الناس أي واحد فيكم يقول لا طب ايه الفرق وهو الذي يقرأ كله الله أحد ثلاثة مرات كأنما قرأ القرآن كله وكأنما دي مش كأنما يعني يعني حاجة تشبه كده لا قرأ القرآن كله طب هذا لا يستوي مع الذي قرأ القرآن من أول الفتح إلى الناس طيب الذي قرأ القل هو الله ثلاث مرات ده دا داخل في باب الجزاء جزاؤه عند الله أنه قرأ القرآن لكن من قرأ قل هو الله ثلاث مرات لا يجزئه عن بقية القرآن لا يجزئه عن بقية القرآن هناك فرق بين الإجزاء وهو سقوط التكليف بالفعل يعني أن يفعل المرء بأجزاءه ذلك زي مثلا إيه أي يقول لك من صلى في أرض المغصوبة أجزأته صلاته وقد أساء أجزأته صلاته يعني يعني لا يلزمه أن يعيد أدي معنى الإجزاء أن فعله للفعل أسقط عنه الإيه أسقط عنه التبعه أدي معنى الإجزاء أما الجزاء فده داخل في مسألة الثواب إذا هناك فرق بين الجزاء والإجزاء فالذي يحج الذي يعتمر في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعدل حجّة معي أي جزاء وليس أي إجزاء هذا لا يعني يسقط عنه حج الفريضة